سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الاسلام, الإسلام خير فقال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحارب أولا أدلكم أو لا أدل لكم على أدلكم شيء أدلكم إذا فعلتم متحاببت أفشو بينكم سلام أفشو بينكم. أفشو سلام بينكم. تعرفه؟ لا والله ما أعرفه. أنت ما تعرفها؟ ما أعرفه ولا أنا ما شفته. أنت تعرفه؟ لا والله ما أعرفه. ما تعرفه؟ الله ما أعرفه. ما يعرفنا هو اللي يعرفه. حد يسلف. <تصفيق> وإذا حيدو تحيه فحيوا باحسن منها الله كان كل شيء nie فحي być منها stanie przekonać wszystkich, الله كان على كل شيء حسيبا, إن الله كان على كل شيء حسيبا.